بِالآخِرَةِ هُمْ يُنْقَلُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا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 وَأوصَىٰ بِالنَّاسِ أَن يُؤَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ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 ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بَنِي إنها إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَجِزِينَ يَا بَنِي إِنْ تَكُونُوا فِي رَيْبٍ مِمَّا نُزِّلَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ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 هَلْ إِلَىٰ نَارٍ مُّ르دِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 Alam tara anna Allaha yulijul layla finnaha wayulijunnahar fil layli wa sakhharash shamsa wal qamara kullun yajri ila ajal musamma wa anna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 إَِّ فِي ذَلِكَ ل آياتِ لِكُ لِصََِّّ وَإذاَا وَشييَهُم مَوجُ كَفُّلَ لِدَاءُ اللهَّ مُخُل الصينَ لَ الدِّينَ فَلَمََّا نَجَّهُم إلَ البَلِّفَمِنهُ مُ قتَصِدًا وَمَا يَجَحَُ بآياتِنَ إِلاا كُلُّ خََّارٍ كَفُ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 فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما وَفشَو يَوْمَ ل يجِز وَالِدُ الن وَلَذِهِ وَلَا مَلود وَجز الن وَالِذِهِ شَيئ إِ ْدَو اللهَّ حَْقق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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تموت? وما تدري نفس فب غد وَمَا تَدر نفسُ بعأَض تَم إِ الله عَليم خَد